بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحر عقده من لساني فقه قولي أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مرة أخرى على مئدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاري بإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى الذي ألفه للمسلمين قبل غيرهم فإنه كما ذكر في المقدمة لم يؤلف هذا الكتاب يعني ليرد به ترهات وأباطيل المستشرقين وغيرهم كل المستشرقين بين قوسين يعني اليهود والنصارى في ذلك الوقت في خصوصا في مدينة سبتة حيث كانوا يعني ينسبون للرسول صلى الله عليه وسلم اخلاقا ليست من طينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأراد أن يرد عليهم ولكنه يقول, ولكنه يقول أن يقصد بالدات بتأليف هذا الكتاب تعريف المسلمين بنبيهم أن يتعرف المسلمون على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال هذه الفصول من خلال موقف القرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث الوارده في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوارده لحديث الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث عن نفسه من باب التحدث بحقيقة وليس من باب المدح النفسي أو إضرام لطرالي لا النفس وانما من باب التحدث بحقيقه امري فيصف النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفسه باوصاف اساسات ان شاء الله سبحانه وتعالى بعد هذا الباب وباب آخر للمعجزات والآيات والدلائل والبراهين التي اجراها الله سبحانه وتعالى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذه الدلائل والبراهين تقول هذا رسول الله حقا فصدقوه واتبعوه كما قال ابن عاشير رحمه الله اذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبار لأن المعجزه هي اللسان الناطق بسلق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم لان الاقوام عندما يبعث فيهم النبي يسالونه ما هي ايتك ما هو برهانك ما هي حجتك فياتهم بالحجه فاتى موسى عليه الصلاه والسلام بالعصا واليد البيضاء واتى عيسى عليه الصلاة والسلام بإبراعي الأكماء والعبرس واتى داود عليه الصلاة والسلام بسيل من القطر ويصنع في الدروع كأنه يعني بين يديه يعني شيء كأنه الشمع بين يديه والزبده أو ما يشبه ذلك فإذا به أن يصنع الدروع من سيل من القطر سيل من الحديد وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم توالت عليه الآيات توالت عليه البراهن توالت عليه الدلائل وأعظم هذه الدلائل وأخطرها وأدومها وأخلدها كتاب الله عز وجل لأن الآيات الأخرى تكون في زمان النبي فإذا مات النبي عادت الآية إلى طبيعتها فذهبت الناقة مع صالح وذهبت العصا مع موسى وذهب إبراء الأكمة ولبرس مع عيسى وذهبت الريح المسخرة مع سليم وذهب عن القطر مع داود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق العلى وبقي القرآن الكريم آية تدل عليه وتقول للعالمين هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وقد توقفنا في الدرس السابق عند الفصل العشرون الفصل العشرون خصصه القاضي عياد رحمه الله تعالى للحديث عن مجموعة من المكارم والشيم عن العدل والأمانة والعفة وصدق اللهجة. إن كان رحمه الله تعالى لما بدأ هذه الفصول بدأ بذكر خلقا او بذكر خلق معين فيذكر الحياة أو فيذكر التواضع أو فيذكر الحلم. ولكن لما تكاثرت عليه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن هذا الكتاب لا يستوعب. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يختصر ويجمع بين مجموعة من الأخلاق في فصل واحد لأنه لو سخر أيامه كلها للحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنيت أيامه ولم تفنى اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله عز وجل بها فجمع في هذا الفصل العشرين جمع فيه العدل والأمانة والعفة وصدق اللهجة فرسول الله صلى الله عليه وسلم عدل يضع الأمور في نصابها معروف عند أهل مكة قبل أن يكون نبيا قبل أن يوحى إليه معروف بأنه صلى الله عليه وسلم لا يعتدي على أحد ولا يظلم أحد ولا يأخذ مال أحد وأنه صلى الله عليه وسلم أمين ومعروف عندهم الصادق الأمين ومعروف عندهم بالعفة كذلك وأنه صلى الله عليه وسلم لا ميارة أحد عما يكون عليه الناس عما يكون عليه الناس من من الاختلاط ومن الليالي الحمراء ومن كذا وكذا من الأمور التي يعيشها يعي يعيشها الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم لعفته وصيانة نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغشى مثل هذه المجالس ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشارك المشركين في مثل هذه المجالس فكذلك صدق اللهجة فهو صلى الله عليه وسلم صادق لم يجرب عليه الكذب وقد أفصح عن ذلك عبد الله بن سلام اليهود لما كانوا من حبار اليهود كما تعرفون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا فخرج الناس إليه زرافات ووحدانا خرج الناس إليه تقريبا على بكرة أبيه قال عبد الله بن سلام فخرجت إليه في من خرج يعني أخرجه الفضول أخرجه فقط أن يرى هذا الرجل الذي اجتمع عليه الناس وأرحب به الناس وعلى صيته في هذه الديار من هو؟ يعني أخرجه ماذا؟ لم يخرجه أن يسلمه وأن يكون في صف المسلمين ولكن ليرى هذا الحدث ليرى هذا الرجل الذي صنع هذا الحدث الكبير قال جفلت في من جفل. يعني كان جره السيل هذه عبارته جره السيل سيل من البشر جره ليرا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيته واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فقط يعني من قسمات وجهه صلى الله عليه وسلم عرف عبد الله بن سلم أنه يكون كذبا قال فلما رأيته واستبنت وجهه استبنت يعني مبالغة في البيان يعني أنه جعل النظر إلى الى وجهه صلى الله عليه وسلم بعناية وبتركيز استبنت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجهه كذاب لأن مدعي النبوة لا مخرج له من الاثنين إما أن يكون نبيا وإما أن يكون كذابا فإذا لم يكون كذابا فإنه تلقائيا يكون ماذا يكون نبيا لأنه جاء بالوحي جاء بخبر السماء جاء بأمور ربما لا يصدقها العقل إذا كان ذلك العقل يعني لم تخالط أو الإيمان لا يصدق مثل تلك الأمور كما وقع لبعض المشركين عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لبعض المشركين وليس لبعض المسلمين لأن بعض الرواية تقول أنه ارتد من ارتد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسرائيل والمعراج ولكن هذا لم يذكر أحد منا فيما نعلم لم يذكر أحد منه أهل السير اسما واحدا من الذين ارصدوا وإنما قال ارصد بعض من ارصد او ارصد بعض في الايمان هذا البعض من هو يعني تحدث عنه افصح عن هذا البعض إذا كان هذا الشك قد خامر المشركين يعني فلن يخامر المؤمنين الذين امنوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عبد الله بن سلام فسمعته يقول يعني اول ما يقول اطعم الطعام وألين الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فآمن وأسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عرفتم في قصته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا حبر من اليهود ولكن لا بد أن تسأل يعود عن اليهود عن مكانتي فيهم منعنا فيهم يعني فأخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأسألهم عبد الله بن سلام فيكم من هو؟ قالوا حبرنا وسيدنا وابن سيدنا إلى آخر مدحهم له فخرج عليهم وقال أشهد أن لا الا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا إنه كذابنا وابن كذابنا و يعني فبدأوا يذمونه يعني, يعني ينقضون ما أبرموه قبل لحظات ما أبرموه قبل لحظات من سلق عبد الله بن سلام يعني ينقضونه لأنه أسلم ودخل في دين الله عز وجل إذن أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته ومن قسمات وجهه ومن ملامح وجهه أنه صادق صادق اللهجة أي صادق النطق واللسان ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم إلا, إلا صدق والأمثلة في ذلك كثيرة كما سياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى يقول قاضي عيض رحمه الله وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس يعني الذي يأمنه الناس آمن الناس أي آمن الناس جنبا فالناس يأمنون جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وعراضهم وأموالهم وأعدل الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس يعني أكثر الناس عدلا. وأعف الناس أبعد الناس عن الشبهات والأمور التي يعني تخديش عفة الإنسان وسناه وت... من عرض من عرض الإنسان واصدقهم لهجة منذ كان صدقهم لهجة صلى الله عليه وسلم منذ كان ان كان امن الناس منذ كان الناس منذ كان وعف الناس منذ كان واصدقهم لهجه منذ كان زاد منذ كان. يعني حتى لا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك او اتصف بهذه الصفات بعد نبوته بعد انا الله عز وجل إليه فقال قضاع عيد رحمه الله تعالى منذ كان هكذا خلق هكذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم امن الناس وعدل الناس وأصدق الناس وهكذا يعني اتصف بهذه الصفات قبل نبوته صلى الله عليه وسلم وبعد نبوته يعترف له بذلك محادوه وعداه محادوه اي الذين يحادونه وعداه اعدائه يعترف له بذلك الأعداء قبل قبل الاصدقاء والحق ما شهدت به الاعداء كما يقول كما يقول الشاعر الحق ما شهدت به الاعداء وكان يسمى قبل نبوته الأمين محمد الأمين كنا يعرفونه هكذا ول يعني كون هذه الصفة متجددة في الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة عند الجميع تستودع عنده الأمانات ولا يمكن أن تستودع الأمانات إلا عند الأمين ولا يمكن أن يأمن الناس أحدا على أموالهم أن يأمن الناس أحدا على ودائعهم بدون أن يجربوا أمانته بدون أن يجربوا صدقه بدون أن يجربوا عفته فهو صلى الله عليه وسلم تستودع عنده الأمانات الغريب في الأمر من لقريش القريش أنهم بعد أن قال نبي صلى الله عليه وسلم إني مرسل من عند الله عز وجل يعني قوموه وحادوه وكذبوه وما زالت الودائع تستودع عنده، يعني اتهموه ورموه بكل ما استطاعوا من من من فيرية، ورغم ذلك فلوذائع عنده صلى الله عليه وسلم باقيا، بمعنى كذبوه من جهة، ولكنهم لم يكذبوه من جهة أخرى. كما سيأتي إن شاء الله وسبحانه وتعالى، بمعنى لا يريدون له النبوة، ولكن يريدون له أن يريدون له يكون أمينا. أن تستودع عنده الأمانة لا يريد أن يفرطوا في أمانته وأن يفرطوا في خدمته التي يقدمها لهم ولكن في الوقت نفسه ما يستطيعون أن يتقبلوا أنه نبي لماذا؟ لنادي لحاجة في النفس النفس كل واحد يريد أن يكون هو نبيا كيف كيف اختارت النبوة رجلا ضعيفا لا يملك من الدنيا شيئا، وتركت رجلا من القريتين عظيمة تركت أبا سفيان، وتركت أبا جهل وتركت عروة بن مسعود التقفي في الطائف وتركت فلانين ناس معروفون بالزعامه معروفون بالشهامة معروفون بالأموال بكثرة عرض الدنيا ولكن لماذا اختارت النبوة محمد صلى هذا هو الإشكال بالنسبة إليه القرآن الكريم أجاب عن هذا فقال وإنك لعلى خلق عظيم اختارت النبوة الخلق ولم تختار الدنيا ولم تختار الزعامه والشهامة قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقال القرآن الكريم وإنك لعلى خلوق عظيم هنا عظيم وهنا عظيم ولكن عظيم الدنيا وهنا عظيم الأخلاق عظيم المكارن عظيم الشيم، فكانت هذه الآية تعرضا بهم تعرض بهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصطفى من عند الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وتعالى قال ابن اسحاق كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة قال تعالى مطاع ثم أمين مطاع ثم ثم هناك يعني في السماء العلا ليلة الإسراء والمعراج ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أمين في السماء أمين في الأرض المعروف أو الشائعة أن جبريل أمين الوحي في السماء ومحمد صلى الله عليه وسلم أمين الوحي في الأرض ولكن جاء في بعض التفاسير أن المقصود بالأمين هنا مطاعن تم أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض التفاسير الأخرى أن المراد بالأمين هنا جبريل عليه الصلاة والسلام ويصدق المعنيان على الآية الكريمة فالجبريل أمين الوحي عندما يأخذ الوحي من بيت العزة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمين على ما أوحى الله عز وجل به إليه ليلة الإسرائي والمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان أميناً على هذا الوحي الذي أخذه صلى الله عليه وسلم من السماء في هذه الليلة ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر حكموا أول داخل عليه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل وذلك قبل نبوته فقالوا هذا محمد هذا الأمين قد رضينا به. يعني مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مرضي عند قريش قبل بعثته. هذه القصة وهذه الحكاية المعروفة في كتب الحديث وفي كتب السيرة أن قريشا لما كانت بالكعبة من الكعبة يعني أصابها السيل وجرف بعض جدرانها وتهدم بعضها، فأراد قريشا تعيد بناءها من جديد حتى يعني تقاوم الزمن. فما استطاعوا أن يعملوا فيها يعني مخافة أن يصابوا بشيء لأن بيت الله الحرم له مهابة في قلوب الناس قبل الإسلام وبعده الإسلام لأنه بيت الله الله سبحانه وتعالى يعني وضع له مهابة يعرفها الناس القاسي والداني فخافت قريش من, من, من هذا الأمر إن ضربت بمعاولها في بناء الكعبة وتشاوروا فيما بينهم اتفقوا على أن يهدم الكعبة لأنهم لا يريدون بذلك إلا إصلاحها فلما ضاقت بهم النفقة يعني قصروا في بناء الكعبة فتركوا الحجر فتركوا ما يعرفوا به بالحجر وبنواها في هذا الحجم الذي نراه اليوم فلما بلغوا موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يكون له الشرف بوضع هذا الحجر في مكانه هذا الحجر الكريم هذا الحجر الذي هو من أحجار الجنة جاء به جبريل عليه الصلاه والسلام لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوضعه في هذا المكان وجعله الله عز وجل يمينه في الأرض وانه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لكل من التمسه أو قبله أو وشر إليه يشهد له بين يدي الله سبحانه وتعالى فاختلفوا لأن هذا شرف كبير أن تحمل هذا الحجر وتضعه في مكانه شرف كبير حتى تحازبوا يعني حتى, حتى أصبحوا أحزابا يعني كل حزب أو كل قبيلة يعني تقول أنا أولى بهذه المنزلة وبهذا الشرف فكادوا أن يقتتلوا فقالوا لو حكمنا أول داخل علينا يعني لو حكمنا أول داخل علينا لنفضل النزاع فتحاكموا إلى أول داخل عليهم فكان ذلك الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه الإجماع هذا هو بيت القصيد. وقع عليه الإجماع وقالوا هذا محمد هذا محمد الأمين رضيناه. أي لم يختلفوا على عليه صلى الله عليه وسلم. كما لم يختلفوا عليه بصفته الشخصية لم يختلفوا على حكمه الذي حكم به. حيث قال لهم خذوا توبا ووضعوا في هذا الحجر. ولتأخذ كل قبيلت في طرف ذلك التوب وينتهي النزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع ذلك الحجر بنفسه يعني حتى هذه حتى هذا الشرف الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينازعه فيه لم يقول له لست وحدك الذي ستحمل الحجر من التوب إلى مكانه وإنما أيضا فلان أو فلان أو فلان. ولكنهم لما رضوا بحكمه ورضوا بإشارته صلى الله عليه وسلم بوضع التوب رضوا بأن يكون النبي هو الذي وضعه لأنه لانه محل إجماع لانه محل محل إجماع لو قدم شخصا آخر لكان عليه الخلاف من من بني عبد مناف من بني عدي أو من بني إلى آخر يعني من بطون من بطون قريش فكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني فحل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني معضلة كادت يعني أن أن تطفح بقريش وأن تزال من أجلها الأعناق فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فرحا مسرورا بهذه الخدمة التي قدمها لمجتمعه. النبي صلى الله عليه وسلم فرح كبير لما أنهى الله عز وجل النزاع على يديه. وهكذا يكون المؤمن. المؤمن كلما استطاع أن ينزع فتيلة العداوة والحرب بين الناس إلا وقد سرع إلى ذلك. فإن له في ذلك من الاجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فرحا عظيما. فعاد إلى بيته فيدى بالسيدة فاطمة قد ولدت يعني في نفس اليوم سيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء ولدت في هذا اليوم بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في عون الناس فكان الله عز وجل في عونه وبشره بهذه البنت المباركة السيدة فاطمة الزهراء التي ما يزال نسلها إلى اليوم على الأرض من, من نسل احفاد وذريات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني انظر هذه البركة السائرة التي لا التي لا تنقطع إلى يوم القيامة نعم وعن الربيع أن الربيع ابن خوتيم كان يحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحاكم الناس إليه في الجاهلية قبل الإسلام وهذا مثال ذكرناه مثل تحكم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في وضع الحجر الأسود وليس هذا وحده بل هناك محاكمات ومرافعات كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام يعني قبل أن يكون نبيا قبل أن يبلغ أربعين سنة من عمره إن دل هذا على شيء إنما يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعدله وأنه محل الثقة والرضا من الناس محل الثقة والرضا والرضا من الناس بمعنى لم ينصبه أحد من قاضيا عليهم ولم ينصبه أحد حاكما عليهم ولكن الذي نصبه حكم عليهم وقاضيا لهم أخلاقه مكارمه التي تصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته قاضيا عليهم حاكما فيما بينهم نازعا فتيلا الحرب والعداوه والبغضاء فيما, فيما بينهم وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين في السماء امينون في الارض اشرنا الى هذا الحديث وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما بعث مولاه أبا رافع ابو رافع من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بعثه الى يهودي ليستسلف له عنده طعاما نزل ضيف بالرسول صلى الله عليه وسلم فاراد ان يطعم هذا الضيف فلم يجد في بيته شيئا فما كان منه الا ان يبعث مولاه رافعا اللي إذا مولاه أبا رافع ليستسلف له عند يهودي أو يبتع منه إلى آخر رجب يعني إلى آخر الشهر يعني ليس أن يأخد منه شيئاً بدون قابل وإنما إما السلف وإما البيع إلى آخر الشهر إلى آخر الشهر لي السلف أو آخر الشهر يعطيه ثمن فقال اليهودي لأبي رافع لا حتى تأتيني برهن لا حتى تأتيني برهن يعني الرهن الرهن هو الوثيقة أو الوديعة التي يضعها الإنسان حتى يأتي المشتري بالثمن ثم يأخذ وديعته هذا هو الرهن المعروف في الشرع والشائد شرعا عندما تشتري شيئا ليس الرهن المعروف الشائع عند الناس الرهن الشائع عند الناس ليس هو الرهن في الشريعة عندما نتحدث عن الرهن ما هو هذا هذا الرهن المعروف عند الناس هو سلف جر منفعه وكل سلف جر منفعه فهو ربا كما يقول علماء هذا لا خلاف فيه ولكن الرهن المشروع أن تشتري مثلا توبا أو تشتري كتابا أو تشتري شيئا ما ولم يكن عندك التمن كاملا أو لم يكن عندك التمن موجود اصلا ماذا تفعل؟ تضع شيئا في مقابل ذلك المشترى ذلك الشيء الذي اشتريته تضع شيئا مقابله حتى تأتي بالتمن فإذا جئت بالتمن تأخذ رهنك تاخذ وديعتك هذا كما قال الله عز وجل فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة إذا لم تكن هناك بينك الكتابه وما إلى ذلك إذا تزين زمدين لاجل مسمى المسمن فاكتبوه فلتكن هناك رهان مقبوضة حتى يضمن صاحب السلعة تمن سلعته وما إلى ذلك فرجع أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن اليهودي يزعم أنه لا يبيعك أو لا يسلفك حتى تعطيه رهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين في السماء أمين في أرضي خذ إليه درعي وخذ منه الطعام فذهب بدرعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه عند يهودي هي هذه, هي هذه القصة خذ هذه الدرع وبعد أن أقسم نفسه أنه أمين في السماء وأمين وأمين في الأرض ولكن هذا اليهودي الذي لا يريد أن يأمن من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتعامى عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خذ له خذ له الدعاء فذهب بذرعه في أنظر الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ممتع نبي أزواجنا منهم ظهرت الحياة الدنيا لنفسناهم فيه يعني لا ترزع أحدا من مثل هؤلاء البخلاء لا تطلب من أحد من مثل هؤلاء البخلاء أن يمدك بشيء من الدنيا أو أن تمد عنقك لشيء من دنيا فإنما أعطاك الله عز وجل خير من ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما نشير إلى ذلك دائما هل هو فقير أم غني؟ عندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمكت الشهر والشهرين ولا توقض النار في بيته ويأتيه الضيف ولم يجد في بيته ما يطعمه به ويدخل عليه تمانون من الصحابة وما يجد في بيته إلا إناء من لبن كل هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ولكن عندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي عطاء لا يخشى الفقر وهو يعطي واديا من الإبل لشخص واحد ومئة ومئة لشخص آخر ومئة لشخص آخر نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا غنيا في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم غني في نفسه لو أرادت الدنيا لسارت له جبال مكة ذهبا ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد الدار الآخرة أراد الله والدار الآخرة ولما كانت نفوس أمهات المؤمنين تشرئب إلى شيء من الدنيا خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فتعالين أمت أكنا وأسرحكنا سراحا جميلة وإن كنتن تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكنا أجرا عظيمة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غنيا في نفسه ولا يميل إلى ظهرة الدنيا وماجهة الدنيا التي تغر الكثيرين حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه حدثنا أبو الفضل بن خيرون حدثنا أبو يعلا بن زوج الحرة حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا أبو سعيد أبو عيسى الحافظ يعني الترميدي حدثنا أبو كوري بن حدثنا معاوية بن نشام عن سفيان عن بإسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لا نكذبك ولكن نكذب مما جئت به فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك أبو جهل هذا معروف بفرعون هذه الأمة وكان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما هاجر المهاجرون الأوائل كان معظم حديثهم عما عن, عن ابي جهل وأفعاله الشريره للرسول صلى الله عليه وسلم لدرجه ان ابني عفراء يعني نذر او نذرا على انفسهما أن يقتلوا ابي جهل إذا اذا وجدوه في معركه من المعارك فقتلوه طبعا في غزوة بدر ابو جهل هذا وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له والله اننا لا نكذبك ولكن نكذبك نكذب ما جئت بي لا نكذبك يعني يريدون أن يفرق بين العبد محمد صلى الله عليه وسلم وبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله ورسوله يعني جمع بين كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين كونه صلى الله عليه وسلم عبدا ورسوله هم لا يريدون أن يفر أن يفرطوا في تلك الأمانة القديمة والله لا نكذبك ولكنهم ما يستطيعون أن يقبلوا الزيادة على يوايا النبوة والوحي، فقال ولكن يكذبوا بما أجيت به. فزاد الله أزواجه لتصديق هذا هذا الاعتقاد عند المشركين فقال فإنهم لا يكذبونك في رواية في لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك في شخصك لأنهم لم يجربوا عليك كذبا. ما يستطيعون ان يكذبه صلى الله عليه وسلم وليس لديهم اماره وليس لديهم علامه وليس لديهم حجه ولو مر في عمره صلى الله عليه وسلم ما يستطيع ولكن في الوقت نفسه يكذبون بما جاء به من الوحي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والسبب في ذلك كله هو عمل قلوب الذي كان من اسبابه كان من الحقد والحسد على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستفاء والاختيار أم يحسدون الناس على مآتهم الله من فضله وقيل احذروا يا خرف في كتب السير إن الأخنس بن شريق أو بن شريق فسحشين أو ضمها لقي أبا جهل يوم بدر فقال له يا أبا الحكام ليس هناك غيري وغيرك يسمع كلامنا تخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب فقال أبو جهل والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قد يعني نخنس من شريق هذا أخي أبو جهل وسأله صادقاً قال لي الآن ليس في هذا المكان غيري وغيرك لا يوجد أحد غيرنا قل لي صادقاً هل محمد صادق أم كاذب يعني فما يستطيع أبو جهل أن يقول له كاذب لأنه ما عنده حجة فقال والله إنه مصادق فاعترف أبو جهلين بصدق النبي صلى الله عليه, عليه وسلم وهذه القصة التي وقعت بين الأخنس و... وأبي جهل الأخنس هذا سمي خنس لأنه خنس يوم بدرين لأنه لما قال هذا الكلام لأبي جهلين واعترف له أبو جهلين النبي صلى الله عليه وسلم صادق خنس بقومه يعني رجع بهم ولم يحضر المعركة أخنس بن, بن شريق لم يحضر لم يحضر المعركة وأسلم فيما بعد أسلم من مسلمات الفتح ومن المؤلفة قلوبهم هذا الرجل أخنس بن شريق وقال له هو أبو جهلين وأبو سفيان أن كان كل واحد منهما يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل قبل الهجرة يعني كل واحد منهم يجلس في مكان لا يراه في الآخر وكل واحد منهم لم يعلم بصاحبه يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا من هذا الحائط وهذا من هذا الحائط طبعا بيوت, بيوت كانت يعني صغيرة يستمع الإنسان من وراء الجدار فيسمع هذا منها من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا قال فلما انصرفوا بعد طلوع الفجر يعني الليل كله هو يستمعون للقرآن الكريم انظر إلى غزو القرآن للقلوب كيف يجد القرآن سبيله إلى قلوبه الناس وإن كانوا أعداء لصاحب القرآن وإن كانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم استمعون إليه متأثرون فقال يعني فجمعهم الطريق بعد أن ينصيره عند الفجر جمعوا الطريق يعني انتقوا في ملتقى الطرق فتلاوموا فيما بينهم يعني لا أما بعضهم ألاش ألاش أشكدر هنا ماذا تصنع هنا فاعترف كل لصاحبه فتعاهدوا أن لا يعودوا مرة ثانية ولكن النفس التي أثر فيها القرآن وأشعل فيها القرآن فتيله ما تستطيع أن تصبر عن ذلك الطعم الذي ذاقته في الليلة الماضية فجاءوا مرة ثانية وبعد الفجر أيضاً التقوا في ملتقى الطرق فتلاوموا وفعلوا ذلك ثلاث مرات وتعاهدوا في المره الثالثة أن لا يعودوا لما تعاهدوا يعني وأعطى بعضهم لبعض لم يتاق يعود في الصباح الباكر خرج الأخنس ابن شريق هذا وحمل عصاه لأن حمل عصاه فيه حكم يعني في حتى يعني على الشجاعة اذا إذا حمل العصاه يعني يمكن أن يقول كلاما تبتني كلاما صحيحا فحمل عصاه وذهب إلى أبي سفيان فقالوا يا أبا حنظله انت وانا سمعنا قل لي بربك ماذا سمعت بمعنى قل لي رايك فيما سمعته من محمد فقال له ابو سفيان والله اني قد سمعت امرا اعرف منه وانكر عرفت شيئا وشيئا اخر لا اعرفه ان بعض الامور يعرفها وبعض بعض الامور الاخرى ما يستطيع ان طبعا ما استطيع ان لأن أمور امور تتعلق بالغيب تتعلق بال اخرات تتعلق بالحساب تتعلق ب... تتعلق بامور لا يستطيعها العقل ان لم يتسلح بالايمان لا يمكن ان يقبلها العقل ان لم يكن متسلحا بالايمان فتركه هناك كي... قال, قال لو انت قال وأنت وانت قال وانا كذلك والله يعني فعصر لو ايضا انه سمع يعرف شيئا وينكر شيئا اخر أنا كاين واحد نوع من, من الانصاف فذهب الى ابي جهل وقال قل لي ما رايك فيما سمعت فقال له ابو جهل نحن وبن عبد مناف كفر سيرهان اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا وسقوا فسقينا وتجارينا حتى اجاثينا على الركب فقالوا فينا نبي يوحى إلي من السماء فأنا لنا ذلك ذا هو المشكل المشكلة أنهم يعني تنافسوا معهم في ماذا؟ في الاطعام في الحمل يعني الحمل على الحجي لأنك تحملوا الحجاج إلى ميناء إلى في المشاعر العظام يعني من, من الأخلاق التي كانت معروفة عند قريش أنهم يحملون الذين لا يملكون ما يركبون يحملونهم إلى عرفات وينزلون بهم من عرفات إلى منى يحملونهم في المشاعر في المسائل العظام ويطعمنا الضيوف وما يسمى بالرفاده الرفاده وسقايه الحجاج الى غير ذلك اعتقد الله عز وجل فيش ان اجعلوا سقايه الحاج واماره المسجد الحرام كما امن بالله يعني حيث زعموا انهم أهل الحرام وانهم يطعمون وانهم يسقون وانهم وانهم ولكنهم لم يؤمنوا فقال القران كيف يعني جعلتم هذه الأمور اللي هي خدمات للإيمان تفصلونها عن الإيمان إذا كنتم هكذا يعني فأبيفوا إليها الإيمان تبقى لكم رفادتكم وتبقى لكم حجاء سقيتكم وتبقى لكم هذه الأعمال شرفا لكم ولكن أبا ما يستطيع أن يقول ما يستطيع أن يقبل هذه قال لأننا تنافسنا معهم في الطعام وهذا في مقدورنا تنافسنا معهم في الحمل في مشاعر العظام وهذا في مقدورنا تنافسنا معهم في الرفادة وفي السقاية وهذا في مقدورنا ولكن قالوا اليوم فينا نبي يوحى إليه من السماء أن لنا ذلك كيف نستطيع أن نقول ونحن أيضا فينا نبي يعني لكي يبقى السباق يعني مستمرا لكي يبقى السباق مستمرا نحو الشرف ونحو الزعامة أين لنا نبي حتى, حتى نكون والله لا أصدقه هو صادق ولكن والله لا أصدقهم يعني منظر إلى هذا التناقض الإنسان يصدق ولكن ما يصدق أن يصدق لهوا في النفس وإذا ظلت العقول على علم فماذا تقوله أنه صح إذا كان الإنسان يعلم ويجحد علمه يعلم أن هذا صادق ويجحد ذلك علمه يقول ما هو مصادق يعني ماذا تقول له ما عندك ما تقول له نعم. وسأله رقل أبا سفيان يعني اللذان قال لخناس بن شريق وأبو سفيان أو أبو سفيان الذين قال أعرف شيئا وأنكر شيئا أسلم فيما بعد والذي أنكر كل شيء وقال لا أصدق أبدا ما تعريش ما تعال الكفر والعياذ بالله يعني فالذي قال أعرف شيئا وأنكر شيئا آخر من الله عز وجل العالم بالإسلام الآخر لخناس بن شريق الذي هو يعني أك أكثرهم يعني ميلا إلى الإسلام أيضا أسلم وذا في دين الله عز وجل ولكن أبا جهل مات على الكفر والشرك والعياذ بالله وسأل هرقل أبا سفيان فقال كيف هل كنتم تتهمونه بالكذبي قبل أن يقول ما قال قال لا هذه الجملة من حديث طويل دار بين أبا سفيان وهرقل وأبا سفيان وهرقل فين؟, فين كان هذا اللقاء فين وقع هذا هذا الحوار وقع في ايليا يعني في القدس وقد التقى فيه ابو سفيان الذي جاء من أجل التجارة به رق الذي جاء حاجا للمقدس حاجا من حمص على رجليه لانه نذر ان نصره الله على الفرس أن يحج حافيا ان يحج على رجليه فعلا فعل كذلك بعد أن نصره الله عز وجل في أن الأرض كما وعد بذلك القران الكريم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فالتقى هو وأبو سفيان في في القدس هذا للتجارة وهذا لماذا؟ للحج وجاءهم التالث من المدينة المنورة شكو نوى؟ دحيا الكلبي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء برسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرق شوف نشوف الحكم الإلهي ومر الله عز وجل كيف تجري من خلالي أفعال البشر وإلا فهمتي هذه القصة وكيف حدثت يمكن أن تفهم شيئا من القوليات على ويا يفرح المؤمنون بنصر الله ولبتي الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبيهم سيغلبون في بذئسني لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذين يفرح المؤمنون بنصر الله أي نصر والنصر لق والنصر له له للروم على فارس هل فرح المسلمون بنصر الفرس بنصر الروم على على الفرس او فرحوا بنصر اخر هؤلاء العلماء قالوا فرحوا بنصر الحديبيه الذي كان سبب في هذا الاجتماع لان بصلح الحديبيه استطاع سفيان ان يخرج الى الشام وبصلح الحديبيه استطاع دحي الكلب ان يذهب برسالته الى رسول الله الشام فتزامن هذا النصر مع النصر نصر صلح الحديبية وفتح الحديبية كما يسميه بعض السياسي فتح الحديبية تزامن مع انتصار الروم على على فارس. بعض فقهاء بعض المفسرين يقولوا أن النصر المرضي بنصر هنا هو نصر الروم لأن أهل الكتاب عندهم نصيب من الإيمان وهم أقرب إلى المسلمين من المجوس من المشركين الذين لا لا, لا لا شيء من الإيمان في قلوبهم فان فان ان ينتصر من كان في قلبه مثقال حبه من من ايمان خير من ان ينتصر من لا إيمان له من لا إيمان له فيكون فرح المؤمنين بانتصار أهل الكتاب اولى من كما قال الله عز وجل لا تجدن أشد الناس عذابا الذين امنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودتا الذين امنوا الذين قالوا إن انا نصر الروم وهم الرومان ف النبي صلى الله عليه وسلم يستغل الهدنة لبعث الرسائل إلى ملوك الدنيا في ذلك الوقت، وأبو سفيان استغل الهدنة لكي يتجير، لأنه خسر سنوات بسبب بسبب بعثات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شاطئ البحر، والرسول ووأبو وشكون جاء حاجا إلى إلى إيليا، فالتقى ثلاثة هناك. فلما تسلم الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراها بما نقرئت عليه لانه لا يحسن العربيه ولكن قرئت عليه وترجمت له قال هل يوجد في هذا المكان رجل من اهل هذا هذا الرجل الذي يدعي النبي قالوا نعم هنا ابو سفيان وجماعته جاءوا من اجل التجاره فجاء بابي سفيان وجماعته الى هرقل وقال إنما اجلسته امامكم حتى إذا كان قد كذب ترد ترد عليه فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم هل قال هذا القول احد من, من, من قاربه من اجداده هل كان في أبائه من ملك هل كان يغذر هل كان يكذب هل كان قاتلتمه كيف قتاله معكم الذين يتبعونه الضعفة أم الأغنية الذين يتبعونه هل يرتدون سخططا عندي عن دينه أم, أم يستمرون في إيمانهم فكانت أجوبة كلها في صالح الرسول صلى الله عليه وسلم في صالح رسالة الإسلام أنه دون سبب وأنه صلى الله عليه وسلم ما ادعى أحد ذلك من آبائه وأجداده وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكذب وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يغدر ولكن هذه أبو سفيان بغي تخل فيها شوية هل كان يغدر قال لا إلا أننا معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها أحكم على النية ما كان يغذر ولكن درنا معه واحد, واحد العهد ما عرفنا شنو غيذر فيه الحكم سماه الحكم على ماذا حكم على النيات الاحكام المسبقه لا ندري ما هو فعل فيه وقال لأصحابه ما عندي فين ندخل شيء عاجل إلا هذه ما عنده فين فيني, فيني إذا لك ك النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه فلما فقال له هرقل سألتك هل كان يغدير فزعمت أن لا فقال له فزعمت أنك معه في مدة لا تدري ما هو تفاصيل ما أبغاه هو سألتك هل كان يغدير فزعمت أن لا هل كان يكذب فزعمت أن لا لان كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين فغزا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وعيفته وعدله غزا أرجل, أرجل الروم فتزلزلت تحت أقدام الروم في القدس وفي غيرها من أماكن الإسلام التي بلغها الإسلام فيما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل وأن يجعلنا صادقين متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في الصدق فإن الصدق من جاه وإن الصدق طمأنين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الكذب ريبه ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذب والعياذ بالله استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين